فَهُوَ أَرْوَاهُ وَالسَّمَاءُ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَوْ أَرَأَيْتَ إِنْ كذب وتولى فلم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهل نصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب